بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن قصة من اليمن قصة يمنية شهيرة لا علاقة بالأهوة الأهوة البن بس خليني قبل ما أحكي لكم القصة أقول لكم معنى في حاجة مع اسمها الأسماء والمسميات يعني في اسم وفي مسمى يعني دي اللي قدامي دي سماعة و... ودي بيعملوا بها إيه ده الاسم اسمها سماعة بسمع بيعملوا بها إيه بسمعوا بها لو حد بيكلمهم أو مذكى أو غيره طب وده اسمه إيه ده اسمه ميكروفون طب والمسما بتاعه يعني بيستخدم في إيه ده بنتكلم فيه طب ماذا لو بعد عشر سنين اسمهم زي ما هم سماعة ووميكروفون لكن استخدموا استخدامات تانية في ناس تلخبط بقى يعني يقولك إيه لا يقولك دول حاجة تانية خالص ويحصل لخبطه يعني أنا عايز أقولك في الأخير إني في اسم وفي مسمى طيب الحكاية ديًا عايز تقولينا إيه وحيحصل إيه خليني أحكيلكو القصة اليمنية الشهيرة القهوة أحد الناس اللي اكتشفوها واحد يمني القهوة اكتشفت في عدة أماكن الحبوب بتاعت القهوة ديًا البن اللي تشربه فتصهر كده وتصالل أحد الناس اللي اكتشفوها كان واحد يمني الراجل اليمني دوًا كان راجل عالم من العلماء اللي في اليمن فهو قاعد بقى يذاكر العلم ويدرس وبعدين شوية حبوب كده وقعت في آه إناء آه كوبية كده فيها شوية مية فالمية لونها تغير شوية بس هو قاعد مش مركز وكده لقى المية تغير شوية وشوية حبوب بس هو عطشان يعني ومركز في العلم فقامواخد وإيه وشارب الله ده طعمها حلو شوية طب ما نغليها فغلاها أهوة أهوة بقى بشرب لقى نفسه صهرا طول الليل ومركز بقى كان بيقعد ينام ومركز وعمال يكتب الراجل انبسط قوي قوي قوي قوي ايه اسمها ايه اسمها قهوة كويس وبدأ يقول للناس ده في حرب بتساعد على الصهر والتركيز اسمها قهوة جم مجموعة من علماء الدين قالوا إلحق قهوة أحد أسماء الخمرة الكتب لما تفتح الكتب كلمة الخمرة أحد أسماءها قهوة ف فأنا ما قالوا يا الهربية يض... دي حرام و... وما ينفعش ولا يجوز لأن لأن خلطوا بين الإيه؟ الاسم والمسمى يعني القهوة دي غير القهوة اللي مكتوبة في الكتب فاللي يشربها هيبقى حرام طب واللي يقول دي ما فيش فيها حاجة يبقى حرام أكتر لغاية ما جي واحد عالم دين كده يعني مصحصح كده وعايز يفرق بين الاسم والمسمى بس خايف يكون فيه لخبطة فأم جايب مجموع من التلامزة بتوعه وقف باب البيت وما حطط لهم القهوة دي غلاها وشرب لهم عشان يشوف هيحصل لهم حاجة بقى ومشربش هو عشان يتفرج عليهم ولا يعني حيسكرهم أسلاً ولا هيفضلوا مركزين عايز يفرق بين الاسم والمسمى ومشربش هو عشان يتفرج عليهم لا هم قاعدين طول الليل ويا سلام بقى والمسائل العلمية وعمالين يطلعوا حاجات حلوة وحاجات جميلة فضل يتفرج عليهم وأمطالع قال على لا بعد ما خلصوا بقى وطلق عليهم النوار ولا حد حصل له حاجة وزي الفل قال لهم في فرق بين الاسم والمسمى سأتوني الحكاية دي مهمة قوي دلوقتي يا جماعة في ناس تقولك على التصوير التصوير حرام، وهو مش واخد باله ان التصوير اللي اتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في ناس تقولك مدرسة حكومية أنا مش بتكلم في الدين بس أنا بتكلم في طريقتنا في التفكير مدرسة حكومية مدرسة حكومة دي هبقف للحكومة متعاملة نوعية جديدة من المدارس حكومية بس بتعلم تعليم مختلف يبقى ايه؟ ممكن لو سمحت كل ما تسمع اسم يفرق بين الاسم والفن ممكن لو سمحت كل ما يتقل قدامك اسم تتأكد هو, هو ده فعلاً الاستخدام اللي بيستخدمه هو فيحصل ايه؟ ما تعملش خناءة قبل ما تفهم والله يتصدقوا ان احنا محتاجين الحكاية دي في مصر قصة القهوة اليمنية من كلمة حرام تشربوا قهوة لغاية ما اكتشفوا لا القهوة فيش فيها حاجة احنا بنعملها كتير في حياتنا خلي بالكم و... لما نسمع اسم نشوفوا مرتبط بالمسمة ولا ساعتها والله ما يحصلش مشاكل كتير ساعتها يحصل بسمة أمل في حياتنا شكرا والسلام عليكم